الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد مع الدرس السابس والعشرين من دروس شف الشاطبية وهذا الدرس سنخصصه لبيان كيفية تطبيق القراءات بالجامعة اعطراءات بسبب الجامعة وسأذكر فيه إن شاء الله طرق الجامعة المختلفة لنتعلم كيف نقرأ القراءات السبع ونجمعها أولاً للجمع ثلاث طرق قال الإمام ابن جذري رحمه الله في الطيبة وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف يعني الإمام ابن جذري رحمه الله أن للجمع طريقتين ونقول ثلاثة ثلاث طرق لأنه هو يعني استخلص من هاتين الطريقتين طريقا استخلص بها هو. أولا الطريقتان اللتان ذكرهما الامام من الجزري في الصيبة بقوله وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف الأولى الطريقه الأولى الجمع بالوقف بمعنى أن القارئ إذا بدأ القراءة بوجه لا يقف إلا عند وقف جائل ثم يقرأ بعده الوجه الآخر يعني يعطف الوجه الثاني والوجه الثالث للقارئ أو الراوي الذي يقرأ له بترتيب القراء وبترتيب الأوجه فمثلا بدأ لقالون بعد أن ينتهي من أوجه قالون كل الآية أو عند الوقف الذي وقفه يبدأ برواية ورش يأتي بأوجه ورش من الرواية ورش بأوجهها يأتي بفراعة ابن كثير وهكذا بترتيب القراء السبع فإذا انتهى منهم يبدأ في فراعة الآية التالية مثال ذلك ان الذين كفروا سواء عليهم ان انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون اذا بدا هذه الآية مثلا بروايه قالون و فتفصلها تطبيقا بعد قليل فيبدأ بقالون اولا بسكون الميم ثم بصوت الميم مع القصر ثم صله الميم مع التوسط ثم ورش ما بوجه الدال ثم ورش بوجه التسهيل وهكذا يقول ابن الله أحمد ابن الإمام محمد ابن محمد بن جذري الذي يسمونه ابن الناظم شارح الطيباء يقول وهذا هو المختار عندنا يعني هذا الوصف هو المختار عندنا لما فيه من رونق القراءة ودين التلاوة وأقوى في الاستحضار ويسهل على كل إنسان الاتيان أن به وهو طريق الشاميين ولذلك يعرف هذا طريق بطريق الشاميين وغيرهم من المحدثين ولكن فيه تطويل. وهو في الحقيقة إن كان فيه تطويل إلا أنه فيه اتقان لمن يقرأ بهذا أو بهذه الطريقة الطريقة الثانية الجمع بالحرف اشار إليها ابن الجزري بقوله وغيرنا ياخذه بالحرف بمعنى أن القارئ يقرأ الكلمة يقرأ الآية إذا أتى إلى كلمة فيها خلاف يقف عند الكلمة ويعقف ما فيها من خلافات للقراء على الكلمة يقف عند الكلمة ويخلص ما فيها أو يأتي بما فيها من أوجز مثال ذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين من آمنا بالله فيبدأ مثلا بقول يقول إن الذين آمنوا يقف عند رب آمنوا ويأتي بثلاثة البدل لورش إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا آمنوا والذين هادوا والنصارى ويقف برواية ورش ويستمر ويجيء عند النصارى بعدما يأتي بتقميل ورش يأتي بإمالة أبي عمرو وحمزة والكساء عند كل كلمة فيها خلاف يقف ويعطف الخلافات التي فيها حتى يتم ما فيها من الخلافات وينتقل إلى الكلمة الأخرى هذا معنى قول الناظر يجادر رحمه الله وغيرنا يأخذه بالحرف يعني يأخذ جمعه بالحرف وهذه طريقة جمهور المصريين ومذهب أهل المغرب وفيها اختصار وسهولة أخذ والتعاب ولكنها تخرج القراءة عن رونقها وزينتها يعني الإنسان ما يقف على كلمة ويعطي القراءة الثانية والثالثة والأوجه الثاني والثالث يعني يقول أنها تخرج القراءة عن الرونق والزينة التي ينبغي أن تكون عليها القراءة ولكن يشترض في هذه الطريقة رعايه الوقف والابتداء بحيث أن الإنسان لا يقف على كلمة تؤدي إلى تغيير في المعنى لأجل أن يعطف الأوجه والقراءات الواردة في هذه الكلمة مثال ذلك لا يقف مثلا يقرأ وما من إله إلا الله فلا يصح أن يقف وما من إله ليعطف نقل ورش وست خلف لا يصح لأنه إذا وقف وما من إله فأنه يمكن أن يكون هناك إله فهذا وقف لا يصح فمن أجل أن يقف ليقف القراءات لابد أن يقف على معنى لا على, على كيما لا تغير المعنى. كذلك لا يقف على وما أرسلناه من قوله تعالى وما أرسلناه إلا مبشراً. لا يقف على وما أرسلناك, أرسلناك, أرسلناك ليعطي التوسط المنفصل ورد المنفصل لا وكذلك عند الابتداء لابد أن يراعي الابتداء. فمثلا في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أو مريم. لا يصح أن يقف بعد الروايات قانون على قافر المفاصل أن يقول إن الله هو المسيح مريم لأجل أن يأتي رسوس ويبدأ من أول أن يقول إن الله هو المسيح هذا لا يصح لابد أن يرجع مرة ثانية يقول لقد كفر الذين قالوا أو يبدأ من القول قالوا إن الله هو المسيح مريم حتى لا يحكي قولاً كافرين الذين قالوا إن الله هو المسيح مريم وهكذا فشرط الجمع بالوقف أن يراعي الإنسان المعنى وقفا وابتداءا الطريقة الثالثة التي استخلصها إمام ابن الجزري من هاتين الطريقتين أنه يقول عنها ابن الناظم رحمه الله الطريقة التي سلكها الإمام ابن الجزري وجمعها من الطريقين المذكورين سابقا هي في غاية الحسن والمطاطر نعم وهي على النحو التالي أن يراعي القارئ في جمعه الوقف فهذا اخذه من طريقة الشميين ويقرأ أولاً برواية قالون إلى محل الوقف الجائز ويعطف عليه قراءة الوجه الثاني أو الثالث الأقرب فالاقرب وهذا أخذها من طريقة المصريين فجمع فيها بين طريقة الشاميين وطريقة المصريين مثال ذلك أن يبدأ لقالون فيقرأ مثلاً الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فرا الاول لقانون بسكون الميم يعطف بعد ذلك صله الميم لقانون وبدلا من ان ياتي من اول الايه يقول ومن رزقناهم ينفقون ثم يعطف روايه ورش بادال الهمزه وتغريض الله الذين بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ثم يعطف السوسي. الذين بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ويبدأ الآية برواية اخر واحد قرأ له هذه الطريقة التي استحسنها وأحبها الإمام ابن الجذري رحمه الله تعالى وقد ذكرت هذه الطرق الثلاث لأجل من يريد أن يقرأ بأي طريقة ويجدها مناسبة يقرأ بها ولكني سأستمع في التطبيق الطريقة الشامية اولا لأنها تهلى على الطالب المبتدئ الذي لا يعرف أين وقف الخلاف ومن أين يبدأ ومن أين يأتي الواجه هذا فهذه طريقة الشميل بالنسبة للمبتدئين أفضل طريقة حيث أنه يأتي أولا بقالون بأوجوهه إن كان عند صنة مين يأتي الأول بالسكون ثم صلة إن كان عند قصر منفصل يأتي به ثم يعطي في التوسط وهكذا فهذا أمر سهل ويكفر على كل إنسان الإتيان به فنقرأ ما تيسر من أول سورة الفاتحة والبقرة وتكون هذه نموذج لجمع الفرعاء وستكون طريقة الجامعه بطريقه الشاميين إن شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه رواية قانون بسكل المين اتفق معه فيها جولي أبي عمرو أو أبي عمرو كله لأننا لم نصل الرحيم ملكي لو وصلنا يكون فيها قبل السوس فيكون اتفق معنا ورش زميل قانون وأبو عمرو وابن عامل و... فقط إلى هدى ورش يعني تكون قراءة نافع من الروايتين وقراءة أبي عمرو وقراءة ابن عامل لو أحببنا أن نعطف الآن صلة المين لقانون سيتفق معنا البنزي عن ابن كثير هكذا اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه رواية قالول بسنة ميم واتفق مع البزي عن ابن كثير بعده نعطف السين في الأرض الصراط والصراط لكمبل لأن الناظم قال وعند صراط والصراط لقنبله اهدل الصراط المستقيم فراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه روايه قمره مالك يوم الدين الذين يقرؤون مالك راويه ناصر الكسائي عاصم فبعض القراء يقرؤون مالك قبل أن نبدا أو نعطف حمزة نعطف السوسي بإضغام ادغام في الميم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 وله كما هو معلوم القصر والتوسط والطول دليل الإضغام وما كان من المثلين في كلمتيهما فنبد من إضغام ما كان أولا الآن نقرأ لعاصم لأننا نشينا بتطيب القراء كما في طريقة الشاملية عاصم يقرأ ويستفق مع الكثائي مالك يوم الدين هكذا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 الإمامين عاصم والكساء نعطي بعد ذلك رواية خلف باشمام لفظ الصراط وصراط بحيث أتى والصعدة زين أشمال لدى خلف واشمئ لخلال الأولى نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الاسلام يكون بخلطه الصاد الزاي ويتولد منهما حرف فرعي لا هو صاد ولا هو زاي كما قال الشيخ القاضي رحمه الله كما ينطق العامل الضاء من غير إخراج طرف النساء هذه رواية خلاف عن حمزة أما خلاف فيروي مثل خلاف في الكلمة الأولى بخلاف اهدنا الزراط المستقيم هذا كشمال ولو كذلك أقصاد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضاء بهذا تكون انتهت القراءات الولدة في سورة الفاتحة وقرأتها مرتبة بترتيب طريقة الشاميين لا الأوج ال... أو أوجب ماذا القراء في البثملة بين السورتين يبثم بين كل سورتين كما هو معلوم رجال بسنة نموها درية وبثملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية يعني قالوا وابن فتيل والكساء وعاصر يبسملون بين السورتين وحمزه يصل بدون بسمله وورش وابن ابو عمرو وابن عامر لهم ثلاثه اوجه البسمله والوصل والسبت وهذه كلها الخلافات هذه كلها في حاله وصل السورتين ببعضهما اما اذا وقفنا على السوره المنتهيه كما وقفت الان وابدا من اول سوره البقره تقلون يبسملون نعم ناخذ مثالا للتطبيق نبدا بقالون ومن يوافقك غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام هذا وجه لقالون أو هذه رواية قالون قولاً واحداً عند البثملة قولاً واحداً واتفق معه على البثملة يتكلم عن البثملة اتفق معه ابن كثير وابو عمرو وابن عامر و... يعني كل القراء ما عدا حمزه لان حمزه ليس له بسمله يعني ورش وابو عمرو وابن عامر في وجه البسمله لهم وجه البسمله الوجه الثاني لورش وابي عمرو وابن عامر استفت بدون بسمله وبدون تنفس غير المغضوب عليهم ولا الضالين أَلِفْ لَامِّينَ هذا الوجه الثاني لورش وارش وأبي عمر وابن عامل. الوجه الثالث فلاهم وهو الصلة بدون بسملة ويتفق معهم في حمزه سأقرأ من أول ولا الضالين حتى يتفق معنا حمزه ولا الضالين أَلِفْ لَامِّينَ ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصن يعني هذا الوصل لورش وأبي عمرو وابن عامر ومعهم حمد لا هنا أحب أن أنبه إلى شيء مهم وهو عند التصبيق بالقراءات من الأفضل أننا نجعل الطالب يتخرج القراءات الوالدة في الآية المراد قراءته قبل أن نبدأ في التصبيق. حتى يعني يتحضر الطالب الخلافات التي موجودة تكون موجودة في الآية فبالتالي إذا قرأ تكون يكون ذهنه مهيئ للقراء مثل ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه لو وقفنا على كلمة فيه ليس فيها خلاف لا إذا وصلناها فيه هدى للمتقين نقول أن في عصرة الهاء لابن كثير فيه هدى لابن كثير وفيها الإرغام للسوسي فيه هدى للمتقين فقبل أن يبدأ الطالب في التطبيق يستخرج القراءات الواردة في الآية حتى يكون ذهنه مهيئا وممهدا للتطبيق <تصفيق> ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نصل فيه لنبين قراءة ابن كثير ونأتي برواية السوسي <تصفيق> ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذه كرات ابن كثير ثم رواية السوتي هدى للمتقين، ودليل كرات ابن كثير وما قبله التسكين لابن كثيروهم، ودليل إدغام السوتي وما كان من إدغاني في كلمتيهما. الآية التالية: الذين يؤمنون بالغيب كلمة يؤمنون أبدل الهمزة فيها وقفا وقفا ورش للسوتي، وأبدلها وقفا فقط حمل. ويقيمون الصلاة غلظ اللام ورش وغلظ ورش فالحلاب اللي او أو الطاع والإضضاء قبل تنزلها ومما رزقناهم ينسقون صنة الميم لقالون بخلاف وابلكثير قولا واحدا وصل الضممين الجمع قبل محرق دراكا وقالون بتخيير رجاله والتطبيق على طريقة الشاميين هكذا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون هذا قانون واتفق معه دور ابي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزه والكتاب يعني اتفق معه كل القراء الا ورشم والسوسي وابن كثير لان ورش والسوسي لهم الابداد وورش له التغليف وابن كثير له الصله نأتي بالوجه الثاني إلى قالون ووصية الميم ويتفق معه فيه ابن كثير هكذا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم يوفقون هذا قالون في وجهه الثاني واتفق معه ابن كثير <تصفيق> نأتي الآن بروايات ورش الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم يوفقون. هذه رواية رش. نأتي بعد ذلك برواية السوتي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم يوفقون. انتهى الترائعات الواردة في هذه الآية. الآية التالية. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. بما أنزل اليك وما أنزل مد منفصل القراء فيه على اربع مرات قالون ودري ابي عمرو لهما القصر والتوسط ابن كثير والسوسي لهما القصر قولا واحدا حركتان ورش وحمزه لهما الاشباع ست حركات ابن عامر وعاصر والكفائي لهم التوسط اربع حركات ورش له فيها ثلاثة اشياء اولا له النقل ثانيا له ثلاثة البدل ثالثا له ترقيق الراء حمزة له السبت بخلاف وصلا وعند الوقف له النقل والسبت من الروايتين حمزة له السبت بخلاف وصلا عن خلاد وعند الوقف له النقل وله السبت من الروايتين هم يقيون سنة الميد وقد تقدم حكمها والتطبيق على النقل الثالث والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون هذا قالون على القصر المنفصل وسكون الميم اتفق معه دوري أبي عامر نأتي الآن بصلاة الميم على القصر كذلك ويتفق مع قالون على هذا الوجه إجلو كثير والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذه رواة قالوا واتفق معه إن كثير نأتي الآن بتوسط منقصر لقالوا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وابديك وبالاخرة هم يوقنون قالون بسكون الميم مع توسط المنفصل اتفق مع دولي أبي ابي عمرو وابن عامر وعاصم والكتاب أصحاب التوسط ماضي بعد ذلك بكسره الميم مع التوسط وهذا وجه خاص لقانون لا يشاركه فيه غيره والذين يؤمنون بما انزل اليك وما وما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الآن نأتي برواية ورش والذين يؤمنون بما هم يوقنون مع قطر البدل هذا نأتي بتوسط البدل وبلا آخرت هم يوقنون نأتي بواز البدل وبلا آخرت هم يوقنون تقدم أدلة النقل وثلاثة البدل وتغطيق الراء نعم ممكن المدرس أثناء الحصة يناقش فيها الطلاب للاستخبار أو لاستذكار فدليل النقل تحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل أنذي وحذفه مسفلة ودليل ثلاثة البدل وما بعد أنذي ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة ووسطه قومه ودليل ترقيق الراء ورقق ورش كل راء وقد لها مسكنة نياء أو الكثل موصلة وهكذا تكون مناقشة المدرس مع طلابه في استحضار الدليل لأنه قد يحفظ الطالب الدليل ولا أو يحفظ الأبيات ولا يستطيع أن يستخرج الدليل أو يستحضر الشاهد نأتي الآن برواية السوس والذين <تصفيق> يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من آبينك وبالاخره يوقنون لات الان بقراءه حمله بوجه السكت لأنه لو السبت بخلاف من روايه خلاف فالسكت مقدم والذين يؤمنون بما ان اليك وما ان لمن قبلك وبالاخره يوقنون هذا بالسك صار في السك يكون هكذا وبالآخرة هم يوقنون والدليل وعنده روى خلف في الوقت سكة مقللة ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللامة التعريف عن حمزة تلاء وشيء وشيئا لم يجد نعر انتهت بهذا القراءات الواردة في هذه الايه الايه التالية كذلك نستخرج ما فيها من أحكام من قبل أن نبدأ في التطبيق أولئك مد متصل القراء فيه في حالة الوف والوقف كذلك على مرتين. المد ست حركات لورش وحمزة والتواصف داخل القراء إلا أن حمزة إذا وقف على تجنة أولئك فيها حمزة متوسطة مسبوقة بألف يكون لحمزة فيها التسهيل مع المد والقصر للقول الناظم ثوى انه من بعد ما جرى يسهله مهما توسط مدخله ودليل المد والقصر والحرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد مازال اعدلا من بعد ما جرى هذا دليل ثوى من بعد م هنا مع المد ودليل المد وما والحرف همز هناك على هدى. كلمة هدى في حالة الوصل ليس فيها خلاف من حيث الإيمانة والتقليل لأن التنوين في الوصل يمنع من الإيمانة لكن إذا وقفنا عليها يميلها حمز والكتاء ويقللها ورش بخلاف من ربهم سنة المين قالون بخلافه وابن التثير قولا وحيدا وإذا وقفنا عليها لأن عليها علامة وقف سري فكل القراء يسكنون وأولئك هم المفلحون وأولئك الثانية فيها مد متصل مثل الأولى لذا بقراءة فيها مثل الأولى إلا أنه يديد في الثانية وأولئك أن الحمز متوسطة بحرف زائد اللي هو الواو سيكون فيها لحمزة أربعة أوجه تحقيق الأولى أو تشهيلها تشهيل الثانية مع المد والقصر وما فيه يرثى واطسا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهاني وعملاء نقرأها والترئينا بقانون أه. أولئك على هدى للربهم وأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ هذه رواية قلول واتفق معه فيها كل القراء ما عدا ورش حمزة لا إلا لهما المد المشبع فنأتي بالمد المشبع لورش ويتفق معه حمزه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين